إنا الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وآسيات أعمالنا من يهد الله فهو المهد ومن يضرب عن دجله هو المشرد شرع الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله محمد رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ونعاد عنه يمينا ويسارا رجلا في سوار الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالم إنك عالم بعد فإننا وحديث كتاب الله وخير الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرف المريسة طيازة لكتاب التوضيح لأحكام من لغ المرام الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الفستام وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء, وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس له بشرته رواه البزار وصحه ابن قطان لكن صوب الدار رقصني رساله وللتلمذي عن نبي ذر نحوه وصحاهه طبعا أبو هلير رضي خالص في فرميتم في أخنبالي فرميتم الصعيد وضوء المسلم الصعيد يعني الزبيب وضوء وضوء ماني وضوء ماني هذا يعني مقابل آو كيا كل ما لا يدري آو مقابلية مقابل آو كيا مسلم مسلماني وإن لم يجد ما عشر سنين قدص عليش حديثك الصحيح شو جغلي ولكن هذا هو المكان الذي يمكن الله يكون هناك من بشرته ان يكون هناك من يمكن ان يكون يعني في البحر ان كمستديب، هناك من يمكن على يكون هناك من يمكن ان دار هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك درازي حديد هذه الحياه الصحيحه المباراه الصعيد وجه الأرض البارز تراباً كان غيرها غيره تمام قد ايه وجه الارض معنى وليله طول الشيء ان يفاو عاده سواء نجري غير القروتي لا بلان ما دبل ماك ازيسلون يفقر بس ما دام أرض البارز ترابا كان او غيره أو جا عشر سنين المقصود من المباراة دون تحديد مقصديه قديم ديال الصال من هذه يعني نقص صالة جبنا. يعني وقت مشكلة هي لما سلكي فليمسكوا فليجعل الماء يصيغ ودلوا بالتطهور بي لمستقبل العبادة لمودوا أجر عريدي بعد ما مودوا باسركاتن ببكاري البشرة بفتح الماء والسين ظاهر الجلد ظاهر الجلب ما يُخذ إلا واحد سيئ ورد الجيد مشروعية التيمم عند فقد الماء وعدم حصوله لكاتي نبوني أو لكاتي نبوني أو لكاتي نبوني أو لكاتي نبوني أو قال الشيخ تقي الدين من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى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 أول خاصته مع نرد ما. يشيبلي توعي نشيبكين، كأول خاصته، أوه. بس إذا مسجد مسجدا، مسجد باعتباره إيش يعني سذج؟ إيش نك باعتباره مسجد أوتيس طلعي، كأتوتيس جوتو دوم إن وكاف عن ربع و بس لابو إذا جاتي آي بيزن مو حدا مهما طالت المدة عند عدم الماء على جميع ما تصاعد على وجه ممكن أي من أي نوع من اللي وعلى كل ما على الأرض من الطاهر من أه؟ فرش ولبد وحيطان وصخور وغيرها وسياتي الخلاف لذلك ان شاء الله تعالى يعني لسنا برد بو لسنا برد بو بو لسنا برد بو لسنا برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد و هو ربع حدث مانه هاي بس حدث صغير دقي يعني هذا شيء زور هو ولكن هل تقولون لا كان نون يجري إذن لا حنقول نه أو دقيلة مهوجيرة حدث صغير بس وليس مبين فقط فانه عليه الصلاة والسلام سما سما وضوءا لنا ناوي لنا وهو قول كثير من أهل العلم ومذب إمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد وهذا هو القياس هل تقدرين حدث يلقي تيبة كاملة هل تقدرين نعم يبيح لك الصلاة فقط في هذا الوقت بعد ذلك لا يبيح قال الشيخ قبيل الدين وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار هوش عن دليل الكتاب ولا السنة، أيوة عرفوا الديارش أو ما تبغاه. إذا زيح وجد الماء بطل التيمه، هوش قاعدة شي أصولية. إذا وجد الماء جاؤه أبوه تيمه بطالة. هذا هتاؤه مياه وتيمه مثله كه. عكس كلينه. فيجب على المسلم العدول عن التيمم إلى استعمال الماء. طبعًا ما أوقع إدار القوانين من إنسان بتوعي أوقع إداره بزالتن، أوقع إداره بشتى ليني، لما يستقبل من العبادات التي من شرطها الطهر، لبهمه عبادة أنك وشاطقيت إلى باشبتن، وذلك أن وجود الماء يرفع استصحاب الطهر التي كانت بالتراب كما هو المفروض في الحديث كاد ذاك قال هذا او حتى هو ما 10 سنين كذلك ده صار ليس توقيتا لنهايه مده التموم او كانت جنيه لبوت لبوتاي بتاموم بس لطول المده من ولا قلت في يعني قصدي أزدهر نبوش إنه بنزار نوبعتياد يهنا لويني؟ كوزير قال بس بيز, بيز دينا ده يعني بيز رقم بيز بيز. ده, ده رقم زاري عليه للمستقبل من الصلاة أولي تيموم لكاتب آبدي وأكبر سري بكارين بيني ونحن يعني العبادة أو غير وانتي شوفوا الطواف لأن الله تعالى جعله قائما مقام الماء فلا يخرج عنه إلا بدليل أشترك قال شيخ يقوم مقام الماء مطلق تيموم لذي بعد الوقت كما تبقى الماء بعده فقال او ان تتكلم معي ولكن هذا فرصه لك فرصه لك فرصه لك فرصه لك فرصه لك فرصه الصحيح خلافه العلماء ذا اختلف العلماء هل التيمم الحدث او لا يرفعه ادم او حدث اذا الانسان هذا لي لغير انا لغيري وان انه لا لا رافع بس فإذا وجد الماء فليتق الله والذي مسه هذا اجا عيد بالخياط ترسي ما دام عيد بس اباحه قال رافعني القرنيه وقالوا ان هذا دليل على ان المتيمم اذا وجد ماء ما وجد الماء وجب عليه انذابه بساطته او بلغه اجا ويتيمم لغاض ب با بكاريني لما سلف من جنابه عليه أو تنابضينا سيدي فإن التى يوم لم يرفع حدثه لباله التى يومك الله نجل فيها وإنما أباع له فعل ريقيت لدى كارمك ما شرعت الطهارة له كواب باشي لم يدوستك من الشكية وأما الحدث فباقي عليه فباقم عليه هل الى ان التام لا مالك بأو محمد الشيباني محمد الجحثي الشيباني كإجازة من غير إمامي شرح بالقول الموجز ذرب الزواج فقية على ذي ذا قائم المقام الماء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 والبدن له عقف المبدل نفس الشيء وبناء عليه فهو رافع للحدث من الجنابه يعني أرى حريك قلتها فيصلي به ما شاء من مبيحة يعني هر أوك هم الجن الجديد فإذا وجد الماء بطل تمره برغمشلت شيء إذا لم يقول الله أكبر تعلمي التكبيري احراني نستعدو كسلون يجي باش بيني يزمشتقني بلان هشتات يسب او نستيوا لكنيا او هات الله اكبر لكليا دي الجديد تقول لي الله أكبر لا الله اكبرك يكثر بي سبكاتر نادر نجح بخوي بتعب ما فإذا وجد الماء وبقته لما يستقر من العبادة ينال الله تعالى جعل بدلاً للماء حكمه حكمه ومن اجل هذا قال شيخ الإسلام ان الخلاف بينهما خلاف لا ذلك أن الذين قالوا لا يرفعوا الحدث حتى أقول لفظيش بي تمشعك هذه أو بيك كذا ثاني أو الفرق يفرق إيه. يعني مبيح مباحة. مباحة. يعني خبا يعني هر موجب دايتزم يقول بلا ما نقولوا تدوا في حاجه حاجه كيفك يا مضاحه انضشتني جميع يا قشرتني او دقيقه سودا او اذا ان الخلاف بين ما خلاف وذلك ان الذين قالوا لا فعل الحدث لم يوجبوا عليه اعاده أو أين قالوا لا فضعت ملاحظة في هالنقرس ياه لم يجب عليه الإعادة عند القدرة على استعمال الماء آه نعم قوتيه بلان أو أين لهم مباحة ؟ أين لهم مباحة ؟ والذين قالوا الحدث قالوا رفعا القدرة على استعمال الماء وقد ثبت بالنص والاجماع ان التيمم يبطل بالقدره بالقدرة على استعمال الماء كورديرك أنا الشيخ يسامد بن ميتين خلافك الأصلي بيرسي هو لا يرفعوا الحدث يعني يبيح فقط لم يجيبوا عليه الاعادة لأن يجيب عند عند القدرة على عوديد كلية هذا نجيبه بعشر والذين قالوا يرفعوا الحدر أوان الجذرين نا موقتا هتتوكل أوقايد بيني موقتا إلى عين القدرة هتتوكل توانا يدري أوقايد بقلبني وقتما تبين نصي والاجماع أنتم ديديبي تيمو شيلوكي أول بس حديثي صوت وعذب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رجلان إشتران فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فدمنا صعيدا طيبا أصلي ثم وجدنا الماء في الوقت عاد أحد في الصلاه والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ذلك له، فقال الذي لم يعد اخطت السنه واجزاتك صلاتك وقال الاخر لك الاجر مرتين أبو سعيد يخلوه رضي الله عليه السلمي كان هناك أخي سنانا دفن ماذا؟ لك ماذا قال دو كرت دو كرت درسول لبو سفر قال هذا؟ وليس ما آوي شأنمه فاستئم سعيد ينكر؟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 دنيو في فلاسه في وقت هذا هو وقتهم يا في الفاشع كانو دوله يا اخيو دوله ايزيكه ثم في الوقت ها دوله في الوقت ان الوقت يقوي زام كانت زام يا كريبي فعاد حد يكن كان ده تغرجني ولم ثم قال رسول ذلك فقال الذي لم يعد او يدبالي في ايه اصبت السنه سنه صلاةك نجيكم زي كذي قلت وقال الآخرين لكن أنا زوم مصلي يا رجال لو دبرتم نفسي من ااا بس ليش كان كابلا على عكس اللي مفعم بالذنب الثاني ااا زاد يكلم سيف شش هاي نزاري البيكود قدي يا فلان لي تصلي ألاستك أنا زوم مصلي في آخر كلام لما نجيكم كده هو صلي وين كنت قد صليت معن صليته ابن عمر اجاتكم معاكم مسجدتين نيجيوا كدبوا لهماني دعاي لي قال يا الله باشا Guna ini satu dia, guna dia buat kamera, kamera tu buat kamera itu. Ini satu dua hari dia kewa, tapi dua hari kita semua zat biasa macam kita lagi di sekeliling. Guna dua hari kau ini dia sebagai ni sebagai. Ya siapa nak, siapa nak kita makan makanan نیمان نیشی که داشتیم نیمک داشتیم. علیرغم که اول این لاتا که نه بیتیم. بله من اصلا نم نم نمالم ماست اینا. بله لیرکم نیش عصر کردیم مثلا. لی سه بار بیم عصر کردیم آدمیمو. لیرکا لکن زمان نیش و زمان میتونم نکنم کردیم. شکست گمانی کام بین اما. بله من لو وقتی چقدر زنیم خوشی عوامیت داره. گمانی که دوباره دوباره کنایه نشلی نسلی فحمرة الصالح دخل وقتها كانت هادية صعيدا الصعيد وجه الأرض طيبا يعني طهورا مباحا باكر أصب أصبنا السنة يعني الطريقة الشرعية أي فعلك صحيح يعني كذلك ساكا وموافق للطريقة الشرعية ووو موافقية أو الرجاء فيها قب الله أكبر كذكيا باد أجزاتك يعني بس ثلبتوا كفاتك صلاتك لك الأجر مرتين يعني أجر الصلاة الأولى فلاش لن يجيكم وأجر الصلاة الثانية فلاش لن يجدوهم ولكن إصابة السنة افضل من ذلك إذا ولا فقال ابتراكة رواه الدارمي بسناني والحاكم في المصطفق والدار قطني موصولا ورواه النسائيل وابن مبارك والطبرالي الاوسط مرسلا قال مزمارو رفعه ربه وهم فإن النبي بن نافع يدون عن صلى الله عليه وسلم ولو شاهد عباس نبي هو داير يشرح طبعا يجلو ابن اللي هي او كان يأخذ منه عشان بلان تمشى لك يعني زي الايه كوفونيا اجا مرسل يشبي اما اجا واخذ عليتك وهو انا بمستلم حاتمو لجل ما ما ما صحيح عشان ما زني ودرجه مشلكه اذا ذكرتي موصوله بلان كيف لما ولا اول غياب غياب قوه الذئبه بلان ما ده بوصولي بس ايه خلاص يا شباب الناس اللي كانوا المسلمين في النبي صلى الله عليه وسلم دروس انسان دروس تهمو والو... حتى لو حتى تيمم أو إيه كما تتهمم نبوني ما أو بالتهمم كما قال تعالى فلم تجدوا ما أم فتيمموا صيدا طيبا كما تتهمموا كما تقعوا فبو ما يكان جواز التهمم على ما تصاعد على وجه الأرض من أي تربه كانت تمدروستة لسه على ما تساعد هرشته بس من أي ترمة كانت لسه هرخو شعر وعلى أي شيء قربه خربه توزبه على ضرر اللي وعدم شيء نقدر نقدر توزبه ما قربه وما كنا و... إلا مطابق اش هر ده ما دم دقيقه من بعد دقيقه نه خوا لابد من طهارته ما تمم به من تراب و متاع لابد من طهار من طهارته ما تمم به من تراب و متاع دليل فاضل بس بتمكن بخول بياد بتشكلت فلا صحت تمو بنجس ناجش بيزدي بجاش بيزدي يعني دول او اوائل من ميزه كده ناري دول يقولوا النهارده بقول بيز فاللي بده صعيدا طيبا طيب. نقول بس صعيدا طيبا لك هذا هكا شيء ان من صلى بتهمم عادما للماء هذه ان يجي الدواء ثم وجد بعد ذلك بعد الصلاة لم يعدها لم يعيدها أوليد بدورين نكتوا فقط أجزاءه صلى الله به بدليه أولي أصاب السنة وأصاب السنة كما قال صلى الله عليه وسلم ولا مذهب إلا ذو أربعة هرسيه وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته كذا مذهب أجد بعد قيترثي كيستكين بيركدو بكاربيني فهذا عام ديمة قبل الصلاة الحاضرة إجنب شقياً <تصفيق> ولما بعده إلا أنه كان قد صلى بالتمم عادما للماء إلا إن كان أجابي قد صلى بالتمم عادمًا للماء فصلاته صحيحَة ولا يُريدُه وَإِنْ سَأَتُ بَشَرَتِ الْبِلْنَ لما يستقبل من مذهب مستقبلا دع دو... الذي يشترط لاستعاضه الطهارة خدني شي جن لوذا ششتم اما المعيد فله اجران دوبله كده ودوبه داشتي اذو صلاه بالتيمم اويت والذو الصلاه بالماء اذا ما كان جنبه ولكن اصابه السله أفضل من يا علم لوذا قال نعم، بس لو بيجم بري برموا برموا يدي دو دوبارا سترونها، بس لو دوبارا كده، ده مني سابتونه أصلاً، بس أوش جاهد يا خوي؟ أكيد دوبارا كده، أنا أقول، أنا أقول ليك. آه، دقيقة، أنا نعم قولت له تيمو دوبارا نكينا، بس تيمو ناكيره، ما كده، دوبارا كده ما هو شو بدت صنكتي؟ بيجم برم قبل ده نشتغل زمان زباتيانك غدي ادوغانش لي مليون نيشنك غدي يا رسول الله قد صليته ام لي كتب له ماليه وين كنت قد <لوه> لو لو بالو لو شبيته نكس بوها لو لا اعدت لكي تتحول الى المنزل الى المنزل الى المنزل الى المنزل الى المنزل الى المنزل الى المنزل الى المنزل الى المنزل الى لو على ديك لانيجي لوكي لوكينج باش ما تتماديش اذن شو بانك كابداو ما مساهم دين ملي نسكتي ببيج نجد لا يجينا كي او تجي حضر تجي وين بك خلك قماني بينا باه طيب ا حتم عدد الجواز والاشتياد بمسائل العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلوس الانسان اشتيادكا لمسائل الزمن ياخذ ولكن ارجح الاقوال ولكن اقول أن الاجتهاد لا يكون في زمان الا في حال غيبته الا لكاتي يكون في يا من المستفيد من المستفيد من عن من المستفيد من المستفيد من المستفيد من المستفيد اختلف العلماء من المستفيد من المستفيد من المستفيد من المستفيد من المستفيد من المستفيد من المستفيد من المستفيد من فذهب الامامان الشافعي وأحمد كشيخي رحمة الله عليهما إلى أنه لا صح التام الا بترادل له قباب توزي لك انا توزي دفا نقين عليك هل الجدول اليق بلال سوف الي بي دوس الزوابي دوسي يم توزي هذه تعالى فامسحوا برؤوس بوجوهكم واجب يكون منه وَمَا لَيْسَ غبار لا يعلق باليد من مِنْهُ اگر دوزينهو بيد برسيونان سي فلا يجوز الدموي لا بيد بكاي او تمبلك لبي غبار شيء أخلي منو ديتين بال بالطولة السيولة، أخي إيش جاه؟ أو أو إيش جاه؟ أخي إيش جاه؟ إيش جاه؟ جاه ده هو اللي دا دلته، بس تلاقيه؟ أنا تياره هما كده تورط تياره. أنت جاه ده من؟ أو دلته دست كده ليه بس من هو هي بس السيولة نفسها، ديك السيولة نفسها اللي نادي أو أو دينه هاتك ده بس هو؟ بس هو؟ هه دوائ دبا مثل على اليك وجعلت لنا الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا قهورا هذه تربتها لرزل بل امام ابي حنيفه لقل وذاك الامام ابي ابو حنيفه ومالك الى جواز التيمم بكل ما تصاعد على وجهه إنالي يقعني إمام مالي بك سواء كان ذات غبار او, ذات أو غير ذات غبار لبرته كالرمل برد والحاصة والسباخ والرطب والياغذ طرد ومحروق ستاري وحجر برد وحشيش وشجر وما وعلى ما عليها من فرش يعني أه. وحيوان وغير ذلك فلا يستثنيان شيئا مما على وجه الأرض. إذا الإسلام وذهب إلى هذا الأوزاعي وسبيان الدوري. وقال النووي وهو وجه لبعض أصحابنا. يعني يدل كو مكان كواه عند الإمام مكان ما في جزئيان. وهذه الروا الأخرى عن الإمام أحمد وإختراء شيخ الإسلام ابن القيم واستضرى ابن مفلح في الفروع. وصوبها في الإنصاب يقولي فتم صعيدا طيبا وقالهم جعلت لي المسجد والطهورة فعموما النصوص تفيد جواز التيمم في جميع ما تسعى له في ما الله سبحانك